وَكَذٰلِكَ يَجْتَنِبُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا لِآبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ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 وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ الْأَمْرِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُرٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ تَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ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 إِا لَنَرَهَا فِي ضَلَالٍِ مُبِين فَلََّا سَمعَتْ بِمَكْرِهَِّ أَْرسَلَتْ سِ لَْهِ وَأَْتَدَتْ لَهُ مُتَّكَاء وَأَعْتَدَتْ لَ مُتَّكَ أَو وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُ نَّسِكينَ وَقَالَتِ خْرج عَلَيْهِ.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 ولا الا لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا اكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم ان اصب اليهم من الجاهلين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 يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَابِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا إلا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل لما قدمتم له الا قليلا الا قليلا مما تحسنون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 أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخله بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الفائنين وما أبرئ نفسي إن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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُؤْنِينِي بِأَخٍ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي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 لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذًا قَلْبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌ لَّنَا الْكَرِيمُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 قال انني انا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزهم جعل السقايه في رحل اخيه جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذنه مؤذن ايتها العير انكم لسرقان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 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالُوا إِنَّكَ لَتَسَرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين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 وَمَا أَكثَر الناسَّاسِ وَلَ حَرَصْتَ بِمُؤمنِنين وَماَا تَسْألُ معَلَيْهِ مِنْ آجرٍ إنِْهُ إِلَّا ذِكْرُ للِعَالمين وَكَأَم مِن آيَةِ في السَّماواتِ وَالأَرضَ مُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا معِضون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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كَانَ عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا